وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَوَالُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَْيتَلَقطف وَلَا يُشْ بِكُمْ أحد